Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi alladhi anzal 'ala 'abdihi al-kitaba walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman linthira ba'san shadidan min يبَشرًا مُ مِين الذينَ يَعنَلونَ الصَّالِحَتِأَ لَهُم أَجرًا حَسَنَا مَا كِثينَ فيِيهِ أَبَدَا وَيذِرَ الذيذينَ قالَاُ التَّخَذَر اللهَّ وَلَدَا مَا لَهُ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 تَلَهَالَى لَنَبْل وَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا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 من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أَأَنْتَ تَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُكْنُدٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ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 117. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم 118. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى ف يغر أيوه أَزك قم فليأتكم برزqiم من وَالَّذِي يَتْلُو الطَّفَ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِنْ يظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا فَكُن وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالَ ابْنُ عَلَيْهِمْ بِنْيَانَ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ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 maa jajlamu hom illa kaleel fela tumari fihim illa miraa zahira wala tastaft fihim وَلَا aada wala taqulen nal كَوْنَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي أَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةِ سَنَةٍ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن ولي لا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً وَٱتْلُ مَآ أُوحِىٓ إِلَيْكَ مِن كِتَٰبِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً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 وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّ 129. وردنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها 120. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه 121. بئس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 124. وعسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق 125. متكئين فيها عدى الأرائك 126. نعم الثواب وحسنة مرتفقا وَظْر بِلَهَُّثَلَ الرجُ لَْن جَعلنَا لِحَذهِ مَا جََّتَْن مِن عََابِ وَحَفَفنهُ مَا بَِخْنُِ وَجَعََّ بَنَهُ مَا زَرَاء كِلتَجََّتَْن آتَتكُلَهَا وَلَمْ تَغْلِم مِنهُ شَيْئ. وَنْفَجرر نافِن لَهُ مَ نَهَراَا وَنْكَانانَ لَثَمَرُم فَقَا لِصَاحِبِ وَهُو وَيُحاوِعُوا أَنَ أَكثَر مِنْ كَمَا لَ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 116. أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا 117. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على 119. ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا 110. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا 111. هناك هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختروا 129. فلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح 120. وكان الله على كل شيء مقتدرا 121. المال والبنون زينة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 124. وعرضوا على ربك صفا لقد كَمَا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا 125. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدَتْ لا يظلم ربك احدا واذا قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا, فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه افَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِإِسَاءٍ ظَالِمِينَ بَدَلًا مَّا أَشْهَدْتُمْ لا خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم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 129. صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء بهم الا ان تاتيهم سنه الاولين او ياتيهم العذاب قبلا ومن نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين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 إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك العفور ذو الرحمة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 وَإِلقَالَمُ سَالفَتَهُ ل أَضُحُ حَْت أَبل غَمَجمَ البَحْرينِ أَو أَمض حُقُبَا فَلََّا بَلَ وَمَجمَ بَْنِهِ مَا نَ ساحوتَهُ مَا فَنْ تَفَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ صَباء. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال رايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انساني هو الا الشيطان أن اذكره وانت اخذت سبيله في البحر عجبا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّى عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ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 119. قال ستجدني إن شاء الله صابرا 110. ولا أعصي لك أمرا 111. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا 112.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 قَالَ لا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ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 قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا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 طغيانوا وكفرا فأردنا أن نبدلهم ربهم خيرا منه زكاة وأقرب رحما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 وَمَنْ فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطَعْ عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ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 وإما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا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 119. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا 110. قال هذا رَبِّي من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وَتَرَتْناَا بَعْبَهُم يَمَئِذِ يَموجُ فيِي بَعضُِ وَنُ فِي خَف الصّور فَجَمَعنهُ جَ وَعرَضْناَا جَهَنَّ مَا يَومَئِذٍ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عباده من دونه أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا للذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم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 119. واتخذوا آياتي ورسلي هزوا 110. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا فِيهَا خالدين فيها لا 119. ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى 119. إنما إلهكم إله واحد 110. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه